الوحدة التاسعة التسوق الدرس التاسع والاربعون الحوار الاول انظر واستمع اهلا وسهلا اريد معجما من فضلك اي معجم تريد اريد المعجم العربي تفضل المعجم العربي وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد أريد دفترا وقلماً تفضل الدفتر والقلم هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكراً المطلوب ثلاثون ريالا تفضل هذه ثلاثون ريالا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد أهلا وسهلا أريد معجما من فضلك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 تفضل الدفتر والقلم هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا المطلوب ثلاثون ريالا تفضل هذه ثلاثون ريالا الحوار الثاني انظر واستمع مرحبا أي خذبة؟ أريد شمكا ولحما ودجاجا تفضل السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم تفضل الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا أريد سكرا وشايا وبنا تفضل السكر والشايا والبن هل تريدين شيئا آخر نعم طبق بيض وعلبة ملح هذا طبق البيت وهذه علبة الملح المطلوب ثمانون دينارا تفضل هذه ثمانون دينارا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد مرحبا أي خذبة أريد شمكا ولحما ودجاجا تفضل السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا أريد خيارا وبصلاً وطماطم تفضل الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضاً أريد سكرا وشايا وبنا تفضل السكرا والشايا والبن هل تريدين شيئا آخر نعم نعم طبق بيض وعلبة ملح هذا طبق البيض وهذه علبة الملح المطلوب ثمانون دينارا تفضل هذه ثمانون دينارا الحوار الثالث انظر واستمع تفضل أي خدمة أريد قميصا لو سمحت تفضل هنا هذا قسم القنصان هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أسرق وهذا أحمر وهذا أسود بكم القميص؟ القميص بعشرين دينارا أي قميص تريد؟ أريد القميص الأزرق هذا هو القميص الأزرق لدينا أثواب جميلة بكم الثوب؟ الثوب بثلاثين دينارا أريد الثوب الأبيض المطلوب خمسون دينارا تفضل هذه خمسون دينارا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد تفضل أي خدمة أريد قميصا لو سمحت تفضل هنا هذا قسم القمصان هذا قميص أبيض وهذا أصغر وهذا أسرق وهذا أحمر وهذا أسود بكم القميص